يؤمر به بخلاف, بخلاف سؤال الدعاء هنا لأن شغل سامي من في هذا الباب أنه يسأل ناس لا سأل نشأ لا سأل أحد حتى حتى أسأل الدعاء الغيره لأن هو هنا يريد يجفف المنابع يعني يحسن المادة وسد وسد الزراعة كلياً وشيخ الإسلام في هذا له نظر وجه نظر طيبة لكن هالإشكال نحن مع مع مع دقة نظر تماماً قل له الأثر ألزم وأتبع يعني النبي صلى الله عليه وسلم عكاش بن قال له ودعوا الله أن أكون منهم قال أنت منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن على ويس القرن من شاهده منكم فليستغفر له فيطلب منه يستغفر له وفعل ذلك ابن أبي طالب وفعل ذلك عمر بن رضي الله عنهم مخلوق مخلوق له فلم يؤمر به غير مستحب بخلاف سؤال العلم فإن الله أمر بالسؤال بالعلم فاسألوا أهل ديك اللي كنتم لا تعلمون يريد أن يقول ما أقوله على التعميم وهذا على التخصيص وهذا على التخصيص سؤال العلم هذا خاص وأتعرف أن كنت في شكل مما أنزلنا لك فاسأل الذين قرأون الكتابة من قبلك وهنا راجع للميزان الذي نازل نحن به وهو ميزان الشر لم يعمم لوجود القرائن والأدلة ونحن مع ذلك ندور مع الأدلة حيث دار. دارت وفي ذلك لسان بلسان حالنا أمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله أمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله وأسأل من أرسلنا من قبلك من اجعلنا أجعلنا من دون الرحمن أهلية يعبدون وهذا لأن العلم يجب بذله فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه الجمه الله بالجميع من النار يوم القيامة هو يزكو على التعليم لا انقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل ولهذا يشبه, يشبه بالمصباح يعني يسداد نوره وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمنات مثل وديع المضربة للصاحباء أن يسألها ممن هي عنده وأضرب مثالا أيضا بالفق وغيره من هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه وسؤال المسافر الضيافة لأنه يجب أوجب الضيافة لهم ثلاث أيام وكذلك الغريم لا يطلب, يطلب دينا ممن هو عليه وكل واحد من المتعقدين يسأل الاخر اداء حقي لولا انه يطيل في مثل هذه وهو عمد بابه الكلام العقيده كان اولى له حتى لا يعني يطيل الكتاب بمثل هذا يعني يجعله على التفصيل الذي يحوم وكور وحور حوله أفضل فجعل سؤالا غير مأمور به وسؤالا مأمور به وسؤال العلم وسؤال النفقه، وسؤال عند التعاقد والبيع والشراء وغير ذلك كل مأمور به فقال هذا خرج من تعميم خلاف الأولى في مسألة السؤال على القرنة المحتفة ورزاق قال من الأباب واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال ومن السؤال ما لا يكون مأمورا به والمسؤول مأمور بإجابة السائل قال تعالى أما السائل فلا تنهر والذين في أمورهم حق معلوم للسائل والمحروم فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر يعني السائل والعفيف الذي لا يسأل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا ثم آت أيضا بنوع من الأسئلة وهو السؤال منه عنه سواء كان تحريما أو تنزيها فالنفسنا كان كمان أن يعطي السائل وهذا من حقي من فضائري ومنقبي وهو واجب من المستحب استحب كان نفس السائل السائل, السائل من هي عنه لأنه لا لا يلحف في المسألة ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحو من أكابر الصحابة سألوه شيئا من ذلك ولا سألوا أن يدعو لهم وأن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين وهذا خطأ من ابن تامية وهذا خطأ من ابن تامية طب لما لم تقل على ما حدث من عكاش بن محصر ويطلب منه الدعاء لما لم في أمنات المسلمين أو المؤمنين الذين كانوا يحتفون ينظرون إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فدخلنا تحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كما أشار علي عمر في بعض المغزى لما استأذنوه في نحر بعض ضالين فقال خالد أو ضال أن أأتي بشيء وتدعو له بالبركة يكون فيه البركة ثم هذا ما هو سؤال دعاءه الآن حتى الغاية ويقول لنفسه عمر قال إن الله سيغثونا بدعائك نما كانت سألوا ذلك بعض المسلمين لما سأله الأعمى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره شوفونه الآن سأل الأعمى أن يدعو الله له يعني ما استغاثى ما استشفع بذاته وهم طبعا نأتونا بحديث الأعمى الطويل عثمان بن حنيف وهذا شبهات القوم يعني سأأتي بها بتفنيدها من أجل أن نبين هذه المسألة الدقيقة لأنها فارقة بيننا وبين الأشعير أيضا عشان تعلموا البن الشاسع الفرق الواسع بين أهل السنة والأشعرة الذين ينادون لينهار صباح نهار صباح مساء على التقارب وطبعا هم أصلاً أرادوا قتلي في مرات وكرات كما قلت لكم قالوا الأعداء أربعة وذكروا الأربعة الحمد لله أن الله جعلني خاطمة مع مع الأبناء الثلاثة قال ابن الرابع هذا البار ف ولأنهم لا لا يحققون العلم ولذلك قلت لكم يعني أنا, أنا أمقط الطوائف الحزبية من أجل ذلك عندهم يلمعون جدا من كان منهم تلميعا قد يأتي بالتزييف وهذا يضيع ويكون أصلا ضعف العقيدة ظاهر لا واضح لائح لكن سبحان الله الهوى الهوى من راكبه ضع وضل وحادة ولذلك نحن ما زلنا في الهوية ما زلنا جميعا في الهوية بسبب هذا الأمر الهوى متحكم جدا في هذا الباب من, ما ما من كان معنا وعلى فكرنا فهو حبيبنا ومن كان مخالفا فهو عدونا هذا الشعار الكبير الذي يرفع عند كل حزبية ممقوطة يعني ظاهرة في الساحة وسألته أمو سليم أن يدعو الله لخادمي أنس كما سألها أبو غرارة يعني إيش الفارق الآن يدعو, يدعو أن يدعو الله لنفسي ويدعو الغيري ما الفرق؟ أو سؤاله الآن ما الفرق؟ هو يراد يعني كما قلت النظر في جهة السلام في هذا الباب يريد أن حسب ما يدعو أما الصديق, الصديق قال الله فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتمال وتزكى من أحدين عندهم نعمه ترز إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى وسوف أرضاه وثبت بسح الله عليه وسلم قال إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا فلم يكن في الصحابة أعظم منه من, الصديق في من الصديق في نفسي وماله وكان بكر يعمل ابتغاء وجه الله جل في علاه لا يطلب جزاء من مخلوق ففي قوله تعالى وسيجنبها الاثقل الذي يؤتماله وتزكى من احد عنده من نعمه ترزق ابتغاء وجه ربي الاعلى ولا سوف يرضى فلم يكن أحد عند الصديق نعمة ترزأ إنه كان مستغنًا بكسبه وماله عن كل أحد والنبي صلى الله عليه وسلم كان له على الصديق هذه نعمة الإيمان والعلم وتلك النعمة ترزأ فإناج الرسول صلى الله عليه وسلم على الله تعالى وما سألكم عليه من أجل إن أجله إلا على رب العالمين هذه استدلوا بها على مسألة وقاعدة في القيم مهمة جدا هذه الجزئية بالذات فيها دلالة شوفنتو كيف يتضح لكم عند مدعبة الأدلة هنا نستدل بهذا بهذا الدليل في قوله وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له على الصديق وعلى غيره نعمة الإيمان والعلم وتلك النعمة لا ترزها فإن اجر الرسول فيها على الله كما قال تعالى وما عن من اجر إن أجل إلا رب العالمين يأخذ منها دليل نأخذ منها دليلا واضحا لقاعدة فقهيه مهمة جدا أو لمسألة فقهيه فيها الخلاف الظاهر الله في الساحه ما هي بالله اعملوا عقولكم لأن فيها فضل كبير ما في؟ أجيب أنا بسرعة عشان الوقت ولا إيش؟ أنا منتظر فارس الميدان. قلوا لي ماذا تريدون؟ طيب، أنا أنتظركم لأنها مسألة مهمة. إخلاص العمل ده مشارتي في كل عمل. <تصفيق> أنا مجوز كيف أنت يا الشمية رضي الله عنك يا الله نزكمنا خير نعم هو أن الأصل في كل قربة لا يجوز أخذ الأجر عليها الأغز الأصل في كل قربة لا يجوز أخذ الأجر عليها لأن الأجراء الأجراء في الآخرة لله دل في أولاه قال الله تعالى وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين فتخص قائلك كلية بأن كل كل عمل من أعمال الآخرة قربة يعني كل قربة كل عمل من أعمال الآخرة كل قربة لا أجز أخذ الأجر عليها إلا مدلل الدليل على ذلك ولذلك قال قال وما أسألكم عليه من أجر ان أجره إلا على رب العالمين زيد جن أهل الشام وقال ومع زيد غلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له عنده نعمه تجزى فان زيدا كان مولاه فاعتقه ويستقول الذي انعم الله عليه انعمت عليه امسك عليك كزوجك وقال كان يعني وعلي كان في عيال النبي صلى الله عليه وسلم لجذب اصاب جدب اصاب اهل مكه فاراد الرسول والعباس التخفيف على ابي طالب بن عيال ف اخذ النبي عليا الى عياله واخذ العباس جعفر الى عياله وهذا مبسوط في موضع آخر والمقصود هو أن صديق أمن الناس في صحبتي وذات هذه لأفضل خلق رسول الله وسلم. لكوني كان ينفق ما في بسبب الله كاشتراء المعذبين ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا في خاص نفسي لا إلى البكر ولا إلى غيره بل لما قال له في سفر الهجرة إن عندي راحلتين فأخذ أحدهما فخذ إحداهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن فهو أفضل صديق لأفضل نبي وكان من كمالي أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه دل في علا لا يقرب الجزاء من أحد. قال وهذه رفعه شوفوا بيتكلم على على يريد يصل إلى ما يريد إليه ايش قال ارتقاء ارتقاء برضو اجابه إجابة سديدة عدم أظهر أوجاع تعامل القرآن ممتاز ممتاز. الارتقاء جيد. ممتاز ممتاز. ومن من الجزاء أن يطلبوا الضعية. قال تعالى عمن عم أثنى عليهم إنما نطعمكم الواجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والدعاء جزاء من لكم عروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه وكان تعيش إذا أرسلت إلى قوم بالصدقة تقول اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجلنا على الله أكبر وقال بعض السلف إذا قال لك السائل بارك الله فيك فقل وفيك بارك الله فمن عمل خيرا مع المخلوقين سواء كان المخلوق نمين أو رجلا صالحا أو ملكا من الملوك أو غنيا من أغنياء فهذا العمل الخير مأمور لأن يفعل ذلك خالصا لابتغاء وجه الله الكريم لا يطلب من المخلوق جزاء ولا, ولا دعاء ولا غيظ الله أكبر وأيضا كما قلنا هنا يحوم نتوية على الحفاظ على القلب بجمعيته فإن الله أمر العبادة أن يعبدوه مخلصين له الدين وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين الأخيرين من الرسل فلا يقبل من أحد دينا غيره وهو أراد أيضا أن يبين الأسس في هذا الباب يستوعب جدا جدا جدا قال ما يبتغ الإسلام دينا فالله يقبل منه وهو في الأخيرة من الخاسرين وكان نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائل أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلامي قال نوح أمرت أن أكون من المسلمين وقال عن إبراهيم وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ورقد سفينه في الدنيا وأنه في الآخرات الأمن والصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال موسى يا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعلي توكلوا إن كنتم مسلمين وقال ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين وقال تعالى إن أنزلنا, إن أنزلنا التوراة في هدى ونور يحكم بها النبينا الذين اسلموا الذين هادوا وقال عن الحواريين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبالرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ودين الإسلام مبني على أصلين أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نعبده بما شرعه من الدين وأصلاني مهمان جدا الإخلاص والموافقة الإخلاص والموافقة المتابع ومؤمن أمر الرسل أمر إيجاب او أمر استحباب، فيعبد في كل زمان بما أمر به، فيعبد الله في كل زمان بما ربي في ذلك الزمان فلما كانت شريعة الطارط محكمة، كان العاملون بها مسلمين بهذا، أي أسلموا دينهم لله جل في وكذلك الإنجيل، وكذلك في اول الإسلام، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بيت إلى بيت المقدس، كانت صلاته إليه من الإسلام، ولما أمر بالتوجه الى إلى كانت الصلاة إليها من الإسلام، والعدل عنها الصخرة خروجا عن, عن دين الإسلام فكل من لم يعبد الله بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله جل فعلاء من واجب مستحب. فليس بمسلم الله أكبر على هذا الكلام الرائع وهذا طبعا مستقى لا يمكن للشيخ أن يكون له هذا الكلام بدون دليل الدليل ظاهر جدا واضح في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال قال والذي نفسي بيدي لا يسمع نعم نعم ارتقاء أنا أعطيتك حق حقك أنا ما رأيت فلما رأيت لما دحت وهذا ارتقاء حقا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبيه وأمي قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي والذي نفسي بيدي حتى أم مريم أيضا إجابة إجابة صحيحة الأذى في ارض الله بدون اخذ الإجزاء قال الذي نفسي بيدي ما يسمع به يعني هذه الامه يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به شوف بالشريعه بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصه لوجه الله تعالى قال الله تعالى وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أجزلنا لك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فكل ما يفعله المسلم من القرى بالواجب والمستحبك الإيمان بالله ورسوله والعبدالات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله الرسول والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال هو مأمور بأن يفعله خالصا لرب العالمين الله أكبر وهنا تأتيك المبينة بأن الرجل إذا خلط بين معصير وطاع لما, لما نتهيب النفاق قد يكون مخلصا جدا لله جل في علاء ويكون قد زل ويكون جمع الله له بين الاثنين لأمر عام ويعلمه الله ويعلم حكمه لا يطلب من عليه جزاء لا دعاء ولا غير دعاء فهذا ما لا يسوف أن يطلب عليه الجزاء والدعاء وأما سؤال المخلوق هذا غير هذا فلا يجب بل ولا يستحب إلا في بعض المواضع ويكون المسؤول مأمورا بالإعطاء قبل السؤال وإذا كان أننا ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول أولى بذلك هو الآن أراد أن يمنع لهم حتى حتى السبيل إلى ما يريدون فإنه أجل قدرا وأغنى بالله عن غيره فإنه سؤال المخلوقين في ثلاث مفاسد المفاسد الذي في سؤال المخلوقين سنبينه إن شاء الله لكن لا بد أن نقول هنا يبحث عن الأكمل وإلا ونحن ننازع في الجواز وهو ينازع أيضا في الجواز وما ره جائزا يراه مكروها فااا فالصحيح أن نقول نحن ننازع في مسألة الجواز أنت تنازع في الكمال نحن نقول الكمال ألا يسأل لكن لكن ننازع في مسألة الجواز لأنه دعاء الصالحين أمر أمر أمر, أمر درج عليه الصالحون أمر الخطاب أبو أبو أبو أمر الخطاب علي بن أبي طالب عثمان بن عفان نعم ابن عباس ورد ورد عكاشة بن نحصن من سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال بذلك أن لا يقال بهذا الأمر أننا يعني يعني النبي حال خاصة بنبي سلم وإن كان غير نبي لا يمكن يعني آآ آآ لا لا يكون النبي سلم قد يعني لا الحق لا غيره نعم لكن الصالحون في الأم لا يقطعون هيك صعب ماشية شميه هيك صعب صعبه شيخ قد الله روحه نعم هو صعبها من أجل أن يحسم المادة وسد الزريعة له وجهة رائعة راقية لكننا لا نوافقه فيما تبنى لكننا لا نوافق في فيما تبنى الأثر عندنا أولى وألمع وأوضح والأثر يقدم شيخ الإسلام حين أين والحق أحب إلينا منه تقول لم أفهم شيخنا يعني الذي يأخذ أرجع التحفيز القوان لم يكن له أجل عند الله قد أخاف عليه من ذلك أخاف عليه من ذلك وأصعبها عليك بقى على, قو... على قورة الشمية هو أن من أخذ على الإجازة أجرى ليس له عند الله من شيء من أخذ على الإجازة أجرة ليس له عند الله من شيء أنا أسمع أنه بيأخذ الإجازة باربعين ألف وخمسين ألف وسبعين ألف هذا هذا رجل لا يعقل من يفعل ذلك؟ هذا رجل لا يعقل أطرد دقائق معدودة حتى ألبس السويتر من أجل ان ننزل إلى